وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآَاتًا وقلوبهم, وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمُ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين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 فمن ابتغي وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قدار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المدرة عظاما، فكسون العظام لحما، ثم أنشأنا وخلقنا خب، فتبارك الله أحسن الخالقين، ثم إنكم بعد ذلك لم ثم.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 فأشرنا لكم به جنات من نخيل واعلنا بلكم فيها لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من قيسنا تابتو تنبت بالدهن, بالدهن وصبغ لكني وإن لكم في آمل عبرة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 فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جن نتوفا ترقصوا به حتى حين على ربي صلّي بما كذبوا فأوحينا إليه أن يصنع بأعيننا ووحينا فإذا جاء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 فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب انزلني موزلا مباركا وانت خير الموزلين ان في ذلك لآيات وان كنا لمبتلين ثم انشانا من بعدهم قرننا اخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أنعبد الله أنعبد الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون؟ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء إلى آخرة في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يَاكُلُ مِمَّا تَاكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَفُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ولئن طَعْتُمْ بشرا مثلكم إِنَّكُمُ إِذَا لَخَاسِرُونَ أَيَعِدُكُمُ أَنَّكُمُ إِذَا مِتُمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَإِذَا مَنَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوْعَدُونَ ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو الا رجل افترا على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين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 ونصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم وثاءا فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرون آخرين ما تسبق من أمة نجلها وما يستاخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة الرسولها كذبوه فأتبهنا بعضهم بعضهم وجعلناهم أحاديث فبعدا لا يؤمنون ثم ما أرسلنا موسى وأخاه مارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا, فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْمُصْحَفَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ وَجَعَلْنَا مِن مَّرْيَمَ وَأُمِّهَا آيَةً وَآوَيْنَاهُ إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرْنٍ وَمَعِينٍ يَا أَيُّهَا الرسل كلوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وأعملوا صالحا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 فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمده به من مال ومنير نسالع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون And those who believe in the words of their Lord And those who believe in their Lord And those who give them أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غروة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لا عاملون حتى اذا اخذنا متوفيهم بالعذاب اذا هم يجرون لا تجروا اليوم انكم منا لا تصرون قد كانت ياتي تسلّى عليكم فكونتم فكونتم على أحقكم تقصون مستكبرين به سامراء تهجرون أفلم يتدبر القول أم جاءهم ما لم يات آباؤهم الأولي أَمْ لم يعرفوا رسولهم فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ وَلَوْ اتَّبَعَ الحق أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السماوات لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتِ وَالَأَرْضُ وَمَنْ فيهن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 وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ عَنِ الصِّرَاطِ يَنكَبُونَ